براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أن وإنكم غير معجز الله وأن الله مخسر كافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريد المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزين الله وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا ثم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يضاهو عليكم أحد فأتموا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم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 تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون